إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسور جوهكُم وَدَخُلُ لمس جدا ك ما دَخَلوهأَلَ مررَ وَتِّروا مَا